ихم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه رضوان وجنات اللهم فيها لعيم بقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا تتخذوا آباؤكم وإخوانكم أولياء إن استحب القفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَائُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من ذلك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 لا إله إلا هو لا إله إلا هو وسبح عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون